บุ๊กทูสิบสี่สิบสีขาวอปล่า ا ل ث ل ج أبيض. ب ر ะอาทิต سى เหล .الشمس صفراء.الشمس ص ف ر ا ء ص و م سى سوم.البرتقالة برتقالية.البرتقالة برتقالية.شيري س ي د ด .الكرزة حمراء. الكرزة حمراء. ا س فا. السماء زرقاء. السماء زرقاء. يا س ي العشب أخضر. العشب خ ض ر د ิ س ي ن ้ طان ال t u r b بنية. التربة بنية. السحابة رمادية. ي ا ن ا رت س و د ا إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. هي มะ مية أري، س ีข ا ل و ا ل ث ما لون الثلج أبيض. พระอาทิต ي مية أ ي س ي لون. ا ل و الشمس ما لون الشمس أصفر. ส้มมีสีอะไรสีส้ม م ม لون ا ي. س ي س ل ب ر ت ق, ق ا ل า برتقالي ما لون ม ل ล ر ت ق, ق ي ي ا บร برتقالي ีเชอรรี่มีสีอะไรสีแดง ما ا ل ูน์ลค ر ร์ซอัพร์แม้ลูน์ลคา ا ل و لون السماء؟ أزرق. ما ا أزرق ل ع ل ب ดินมีสีอะไรสีน้ำตาล م ม ل ล ن ا ل ุ ر บะบุนียะแม้ลูนทุรบะบุนยเมฆมีสีอะไรสีเทาแม้ลูนสหภาพรุมัดีแม้ลูนสหภาพรุมัด ال ยาง رود مية أر أي. سى دام. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.